فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّي يَدْعُو رَحْمَةً وَاسِعَةً رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسعة وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ يَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنَا وَلَا وَالِدَانَا وَلَا, ولا حَرْماً مِن شَيْءٍ كذلك كذّب الذين من قذرهم كذلك كذّب الذين من قذرهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل علمتكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الضن وإن أنتم إلا تخرسون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 الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعزلون قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم